يبقى الأحكام بتاع صلاة الجمعة يعني إيه لو إيه خد حكم حكم هيدا هاي بيقول فرض كفاية خول آخر بالنواسنة خول آخر علناه فرض عين واختلف العلماء فيها كبير ولكن ده مذهب الحناب لأنه هو فرض كفاية والراجح هنا مستحرة وتسن في الصحراء لحديث ابي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفتر والاضحى الى المصلى وكذا الخلفاء بعده المستحب فيها ان تكون في الصحراء في صحراء من الخلاء في أي مكان فيه فضاء ك الصحراء مش لازم صحراء يعني في البلاد ما فيهاش صحراء كبلادنا اه رايحنا يا لا، ما فاشي قابل آه قول جهنة الامام محنيفة اللي أوجبها والعلماء بقيت العلماء قالوا أنها سنة مصلحة الامام محمد بس قال أنها فرض كفاية والجمهورة على أنها سنة مؤكدة يكره التنفل قبلها قبلها قبلها وبعدها قبل مفارقة المصادة لأنها ليس لها سنة قبلية ولا سنة بعدية فيكره التنفل قبلها والمتنفل فيش مسجد عشان يصلي سنة التحية مسجد فمن أجل ذلك لا يشرع له أو تكره له الصلاة قبلها وبعدها لأنه مفيش سنة بعديا نص عليه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر في صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما هنا نص الحديث دل على ان هي ليس قبلها شيء ولا بعدها شيء فالعلماء قالوا مسألة هل لو ترك المستحب ترك المستحب مكروه ولا لا؟ يعني واحد قدامه مستحبه تركه هل يكره ترك المستحب أم لا يكره؟ مسألة فيها خلاف عند الأصليين والحنبلة ليس عندهم قاعدة ثابتة في أن كل مستحب يترك مكروه بل لابد عند الحنبلة أن ينصه إن هو لو ترك المستحب مكروه يعني في الصلاة لم يقل في مستحبات الصلاة من تركها يكره له ترك المستحب في الصلاة لأن لا يخلو انسان من ترك المستحب في الصلاة هنا قال ويكره ويستحب إيه ويكره التنفذ قبلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فهو كأن فهي مش قاعدة ثابتة عندهم هم يأخذوها على حسب كل مسألة به حسبها طب ماشي حنكملها ونكمل صلاة الضحى ووقتها كصلاة الضحى في وقت صلاه الظهر اه هو حر يتنافل بيها في بيته زي ما هو عايز هو بيقول قبل مفراقه المصلى لان هيبقى بعدها أوه. وقت صلاه العيد اللي هي وقت صلاه الظهر لانه صلى مع الخلفاء كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس الشيخ الالباني بيقول لا اعرف هذا الحديث بس معناه صحيح ويسن تعجيل الأطحى وتأخير الفطر لما روى الشفيعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمر بن حزم وهو بن ان عجل الأطحى وأخر الفطر وذكر الناس بضعيف. بس هناك أدلة أيضا على ذلك بخلاف هذا الحديث فإن لم يعلم أو لا، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال ثلوا من الغد قضاء الناس كلها غم عليهم ولم يدركوا عيد الأطحى او عيد الفطر عيد الأطحى ليس متصور لأن عيد الأطحى في قربة منتصف الشهر فلو كان في خطأ في رؤية الهلال كان هيكون في اول الشهر فهذا متصور في عيد الفطر فهم أخطأوا في رؤية الهلال فلما اكتشفوا العيد العيد كان انبالح فيجوز لهم ان يقضوا من الغد بنفس الصيغة ونفس الصورة لحديث ابي عمير ابن انس عن عمومة له من الانصار قالوا غم علينا هلال شوال فاصبحنا صياما فجاء ركب من اخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من القد رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه إسحاق والخطبي وهو حديث صحيح ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا يعني لو صلوها قضوها أخر النهار هيبقى يضيق على الناس فعل ذلك فيكون من الغد وسن تبكير المأموم ليحصل له الدنوب من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة يعني يسن تبكير المأموم وتأخر الإمام لقول أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأطحى إلى المصلة فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار بقول علي رضي الله عنه إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا ده حسنه الشيخ الألباني وحسنه الترمذي وقال العمل على هذا عند أهل وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى يستحب له أنه لو ذهب في طريق يرجع من الطريق الآخر يعني هو يرتب كده بيته بحيث أنه يسير من طريق ويرجع من طريق الآخر غير الطريق الذي مشه فيه ويذهب ماشيا إن استطاع أحيانا بيبقى بعيد فيركب للمشقة يعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلة خالف الطريق والعلماء يعني في العلة ويختلفوا فيها علة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم الطريق. طبعا الإخوة أكيد قرأوا فيها وعلموا فيها يعني منها إن, أن يأخذ كل طريق بركته من النبي صلى الله عليه فده سيكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعليل ومنهم من عمم قال لا ده هو عشان يسلم على أهل الطريقين ومنهم قال حتى يكثر عدد المسلمين في هذا اليوم ليه؟ لأنك أنت المطروح من العدد من هنا والناس تجي من ناحة تانية تحس أن العدد تبقى كبير لأن اختلف الأوجه إنما مثلاً أهل القرية دية 50 واحد حيطلعوا من هنا هتلاقي 50 واحد تاني يجي من إيه من مكان هذا الطريق آخر فيشعر بكثرة المسلمين وده يوم عز يعز الله عز وجل فيه الإسلام وده شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام وكذا الجمعة خلاصاً العيد يعني يستحب في الجمعة انتظر من طريق وتأتي من طريق آخر ولكن هذا القياس هو بيخص على الجمعه على العيد والراجح انه لا على العيد لانه لم يجد فيه نص ااا النبي صلى في ذلك ولا عن احد الصحابه رغم ان كثير من الصحابه كان يبعد بيته عن المسجد ولم يؤمر بذلك يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الجمعه لا فعل ذلك لقرب منزله من البيت لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك طريق بينه وبين المسجد كان دابه يفتح على المسجد فما كانش فيها مناسبة انما كان كثير من الصحابة يأتون من بعيد وبيوتهم كانت بعيدة عن المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشتهم في ذلك صلاة العيد بقى صفة الصلاة صلاة العيد ركعتان لقول عمر صلاة الفطر والأطحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعاوذ ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا نص عليه الحديث عائشة مرفوعا التكبير في الفطر والأطحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتين ركوع الأولى هنا قال سبع مع تكبيرة الإحرام يعني هي عدد تكبيرة الإحرام منها و في المتن معدش تكبيراتي الإحرام يعني قال ستة بعد تكبيرة الإحرام و في الثانية قبل القراءة خمسة سوى تكبيرة الركوع يعني هو معدش التكبيرات تكبيرات العيد بس قال تكبيرات الصلاة كهية صلاة تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع زود عليها بقى في الأول 6 و في الأول نقص 1 يتبقى خمسة واعتددنا بتكبيرة الإحرام اه قبل أن يتعوز يعني قبل القراءة خمسة قبل التعاوز ليه؟ في المتن ويكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعاوز ستا اه يعني ايه قبل التعاوز؟ يعني هيكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح دعاء الاستفتاح وبعد دعاء الاستفتاح قبل ان يتعاوز ايه يكبر يبقى قبل القراءة بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة لان التعاوذ ل القراءة فيكون قبل القراءة ودعاء الاستفتاح فيكون بعد الاستفتاح بعد تكبث الاحرام فبعد ما يستفتح يكبر وبعد ما يكبر يتعوذ ويبسمل ويقرأ يرفع يديه مع كل تكبير لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبير في الجنازة وفي العيد تضعيف وعن زيد كذلك رواهما الأثرم وفي حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال احمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله حديث وائل بن حجر حديث حسن ولكنه ليس في تكبيرة العيد كان يرفع ده مع التكبير ده كان في فريضة ماشي؟ لم يكن في تكبيرة العيد فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة في ذلك أنه كان يرفع كل الأثار حتى عن عمر وغيره ضعيف في الرفع في تكبيرة الإحرام في تكبيرات العيد فنعم الراجح أنه لم يرد هذا ولا هذا يعني الراجح ان هو يستوي الامرين يعني يجوز له رفع ويجوز له عدم الرفع والاولى عدمه زي الجناز والاولى عدم لانه ليس في موضع رفع يعني انت لو قلت الاصل مفيش دليل ورد في رفع وعدم يبقى نرجع الى ايه هنرجع لاصل الصلاه الصلاه وردت تكبيره الاحرام وتكبيرات الركوع تكبيره الاحرام حترفع تكبيرات الركوع حترفع التكبيرات التي في النص تحتاج إلى دليل والدليل فيها لا يدل فيه دليل عام لا يصلح فيها أن يكون دليلا عام كدليل وائل ابن حجر لأن وائل ابن حجر كان يرفع يديه مع التكبير ده في ايه؟ في الصلاة طب ما وفيه مستثنى في الصلاة صح؟ أنه هو تكبيرات السجود كل ما كان نبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيها ولم يكن يرفع يديه قبل القيام حديث في أبو داود وكان النبي يظهر لي رفع يديه في شيء وهو جالس فدل على أن تجبيرات بعد التشاهد تكون بعد القيام فدل ذلك كله على أن تجبيرات الصلاة ورد نص في الرفع فيها يعني المفروض تجبيرات الصلاة لا يرفع فيها ولكن ورد في الرفع فيها نص يبقى نحتاج في الرفع في تجبيرات العيد نص نحتاج في الرفع في تجبيرات الجنائز نص فلم يرد فيه نص يبقى الأصل عدم الرفع ولكن الأمر فيه مشتبه ليه لان المسائل ما فيش حاجه وصلت لنا من النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها فاللي يرفع الخلاف فيها سائق جدا يعني والامرين امر فيها سير يعني والأفضل هو عدم الرفع ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبكره واصيلا وصلى الله وصلى وصلى الله على محمد النبي والي وسلم تسليما كثيرا قول عقبة بن عامر سألته ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه هو اختار الصيغة ديت يعني الصيغة ديت ذكرت عن بعض السلف هو اختارها ولكن انحمد الله أثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بكل صيغة أو بأي صيغة جاهز فيستحب له أنه هو بين كل تكبيرتين أن يقول هذا الدعاء لو ما قالوش مش مشكلة مستحب ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا لأن الاستعزل القراءة فتكون في أولها ثم يقرأ جهرا بغير خلاف على خلاف الأصل صح؟ ليه؟ لأن القراءة الجهر دي في الصلاة الليلية وصلاة العيد صلاة نهرية ولكن لا يقرأ جهرا هو هنا بغير خلاف عشان قاطر ينقل فيها دليل في ذلك ذلك جمعة قول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء وضعيف يقرأ جاهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغشية في الثانية سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغشية في الثانية أو الجمعة كما, كما يصلي في ثلاث الجمعة ولكن صلاة الجمعة ممكن يقرأ الجمعة والمنافقون فإذا سلم خطب خطبتين لقول النبي قول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يصلون لأيدين قبل الخطبة طيب خطبتين ولا خطبة واحدة اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه خطب خطبتين بس خطبة للرجال وخطبة للنساء فكده الرجال سمعوا كم خطبة سمعوا خطبة والنساء سمعوا خطبة فلو فرضنا النساء والرجال يشمعوا في مكان واحد وسمعهم خطبة واحدة يبقى كده أجزأ في السنة ولا لا؟ أجزأ فالصحيح أنه هو يخطب خطبة واحدة في للرجال والنساء الاثنين مع بعض يسمع فيها النساء ويخصوا النساء بشيء في الخطبة لأن كانت خطبة النساء كانت خطبة نسائية محترة وده يدلك على حسن انتقاء يعني الإنسان لو خطب للنساء يخطب لهم خطبة خاصة بيهم ولو خطب للرجال خاصة بيهم ولو خطب للإدنين يجمعهم للإدنين في شيء مشترك ويخص النساء في شيء أحكامهما كخطبتي الجمعة لقول جابر ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره إلى وعن الحسن وابن سيرين أنهما كره الكلام يوم العيد والإمام يخطب هي عشان هي خطبة مش واجبة مش واجب استماحها لا يحرم الكلام في أثنائه ولكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبعة الإمام بقى الحنبلة بيقول يسن له أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبعة لما سعيد سعيد عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وثانية سبعة تكبيرات ويكسر التكبير بين أضعاف الخطبة بين أضعاف الخطبة يعني أضعاف يعني إيه؟ أثناء الخطبة لقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكسر التكبير في خطبة العيدين ربما ما جاء حديث ضعيف آمن حوله ده ضع ضعيف ضعاف الألباني الأثر فيها ضعيف ولم يرد فيها نص صحيح في كثرة التكبير أو الابتداء بالتسعة أو السبع تكبيرات إنما الصحيح إنها خطبة كبقية الخطب يكتفي بها بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب كبقية الخطب لأنه لم يرد دليل على تفليق بينها وبين خطب الجمعة وإن صلى العيد كن نافلة صح لأن التكبيرات الزوائد سنة والذكر بينهما سنة لا تبطل الصلاة بتركك قال في المغني لا أعلم فيه خلافا إجماع على أن التكبيرات الزائدة سنة يعني لو إمام كبر تكبيرها واحدة وقرأ الفاتحة أجزأته بالإجماع والتكبيرات سنة والتكبيرات فيها خلاف يعني التكبيرات فيها خلاف بعض العلماء قال 8 وبعضهم قال مش عايزين نوسع فيها ولكن عايز ارشدك ان فيها خلاف لو لو الامام زود خلاهم 8 لا باس الـ الـ ولكن هذا الكلام الحنابلة ولا دي حديث عليه والخطبتين سنه نعم. لا التكبير بيبقى ست السطر الصحيح ان التكبير في السر ما لم يرد فيها شيء ان هو يذكر فيها لو الناس تخلفها اخطر في العاده لو مش مشكله التكبيرات كلها سنه الامام احمد والامام مالك والامام الشافعي على ان في الاولى سبع تكبيرات المام أحمد ومالك والشفعي على أن الأولى سبع تكبيرات وخالف الشفعي غير تكبيرة الإحرام وقال الجمهور ستة في الاولى وخمسة في الثانية بدون الإحرام يعني حنبل خلفة الجمهور في ذلك نعم تصحك أنها الله يكرمك نركعتين الجمهور على اديها 6 و5 ومالك الشافعي 7 و6 ومالك والشافعي على 7 7 و لا في التكبيرات الثانيه لا. لا في الصلاه والثانيه 5 اه سته بتقولوا الحمد لله لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال وسن لمن فاتته صلاه العيد القضاء ولو بعد الزوال لما اروي عن انس انه اذا لم يشهدها مع الإمام, مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله ابن عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهم ده ضعيف. ممكن صلىه لوحده ولكن الأفضل أنها تكون في جماعة على إيه لا الحديث ضعيف على قصدك على ايه؟ ما هو حديثة عايشة يا صحيح ده حديثة عايشة روى رو عبدوود عبدو وصحى القلبان ما هو؟ عايشة بتقول في الاولى سبع تكبرات وفي سنة ايه خمسة؟ لا عايزي صليها القضاء زي ما هي ست بالتكبرات ماشي حتى هو هنا في يكبر في يعني يكبر التكبرات كلها كاملة يعني ولكن القضاء لم يرفي دليل يعني غير هذا الاثر فإن لم يقضي فهو اولى فصل يسن التكبير المطلق أي، لم يقيد بعدد الصلوات التكبير نوعين تكبير مطلق وتكبير مقيد التكبير المطلق اللي هو ايه التكبير العام في كذكر العام انما التكبير المقاد يعني بعدد الصلوات فهو هنا الفصل ده في التكبير يسن التكبير المطلق اي لم يقيد بأدبار الصلوات والجهر به في ليلتين العيدين إلى فراغ الخطبة لقوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداك وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع, حتى يسمع أهل الطريق يكبر بسوط مرتفع الشيخ الأبين يقول لم أجده وقال الإمام أحمد كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا وأوجبه داود في الفطر داود الظاهري يوجبه في الفطر للآية ولتكبر الله على ما هداكم الآية دي وردت فين؟ في الصيام صح في الصيام يبقى أقال هي ديت في في زكاة الفطر في, في صلاة عيد الفطر فأوجبه داود في الفطر دون الأطفال وليس فيها أمر وهنا ما اخبر عن ارادته يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما يهديك ماشي بس مش بصيغه الامر لا ماشي بس ليه تكبروا وهنا برضه قالوا لتكبروا بس هي مش بصيغه الامر لا هنا ولا هنا باله ااا لا انت انا فهمت قصدك ده ود ظهري اوجبها في ليله ليله عيد الفطر في الليله واخد بالك وأوجب في الفطر يعني في ليله عيد الفطر انما بعد الفطر ما فيهاش ما فيهاش تكبير انما المقصود بقى في عيد عيد التكبير في عيد الاضحى اللي هي ال الأوائل منذ الحج وروا بضرقتني أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأطحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلة ثم يكبر حتى يأتي الإمام حاضر حاضر عن حاضر حاضر وفي كل عصر ذي الحجة يعني كل أساني تلتها دي حتيك وفي كل عصر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام قاند بخاري كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيريهن يبقى المسألة الأولى الجهر في ليلتان العيد للي تهيد الفطر وللي تهيد الأطحى دي اللي أوجبها داود في الفطر لما يوجبها في الأطحى إنما هنا بقى في عصر ذي الحجة كلها كان فيها تكبير اللي هي ويذكر اسم الله في أيام معلومات والتكبير المقيد كده انتهى التكبير المطلب التكبير المقيد في الأطحى عقب كل فريضة صلىها في جماعة قيل لاحمد تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر اذا صلى وحده قال نعم وقال ابن مسعود انما التكبير على من صلى في جماعه رواه ابن المنذر وقال الشيخ الالباني لم اقف عليه والرأيح قول الشفعي أنه يكبر دوبر كل صلاه سواء كان في الاطر سواء كان في فريضه أو نافله او جماعه او او بداية التكبير من صلاة يوم من صلاة فجر يوم العرفه يوم عرفه الى عصر اخر ايام التشريق ده حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفه ثم اقبل علينا فقال الله اكبر ومده التكبير الى اخر ايام التشريق ضعيف قيل لأحمد بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق قال بالإجماع عن عمر وعليه وابن وابن مسعود رضي الله عنه والمسألة دي فيها خلافة ده قول الجمهور الإمام الشفعي قال يبدأ التكبير من ظهر يوم العيد يعني الظهر يوم النحر يبدأ التكبير ده كده انتهى أنسك التلبية عند المحرم وخلاص كده انتهى التلبية عند المحرم ويبدأ بعد صلاة الضهر المحرم ليس سيبدأ لأنه انتهى بي انتهى التلبية, التلبية بعد رمي الجمهور فالإمام شفي قص عليها ولكن الجمهور أخذوا بفعل ابن عمر وعلي وابن عباس وابن عسول هنا لم يذكر التكبير المقيد في الفطر قال الأضحى بس لأن الحياب لا يروا التكبير المقيد في الفطر هذا قول الجمهور أنه لا يكبر بعد الصلاة في الفطر والذي قال زي شفعي قال يكبر من غروب الشمس ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة بس ألا فيها آه، هنا بيقول بقى إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق المحرم انتهى التلبية وبدأ إيه؟ التكبير فهو الإمام الشافع يقص على ذلك لأن التلبية تنقطع برمية جملة العقبة والمسائل تخدر سنة الفاتة مناسك الحج صح جملة العقبة بعد إيه بعد المبيد بمزدلفة ليلة النحر صلي الفجر ويذهب عند المشعر الحرام ويذهب إلى جامرة العقبة يرميها في سبع حجرات وكده انتهى عنده التلبية وانقطع الاحرام وبقى متحلل تحلل أول مع كل شيء مع هذا نساء لغاية ما يطوف أول ما يطوف يحل ليه كل شيء ويتبقى له من المناسك بس بعد طافه الساعة ورمي الجمارات الثلاثة في كل يوم هنا الانتهى يعني يعتبر برمي جاملة العقبة ينتهي المحرم في في الحج من مناسك الحج بيقول لأن التلبية تنقطع برمي جاملة العقبة والمسافر قل مقيم في التكبير يعني وراء برضو صلاة القصر وكذلك النساء في الجماعة قيل لاحمد. قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة قال حسن قال حسن وقال البخاري كان النساء يكبرنا خلف أبان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال ده برضو يقول لك على أن النساء في, كل في رفع صوت يخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر قاله في المغنى قول الأكثر يعني قول أكثر أهل العين لو المسبوق انتهى من صلاةه يكبر وَيُكَبِّرُ الْإِمَامُ استَقْبِلَ النَّاسِ يَسَقْبِلَ النَّاسِ لا يك... لَا يُكَبِرُ في آه... وَصِفَتُهُ شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت صبح من غدا يعني من الفجر من غداة عرفه أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله اكبر الله أكبر ولله الحمد رواه ضرفتني حديث ضعيف طيب اقاده علي رضي الله عنه وحكاه من المنذر وعن عمر عن عمر فقال احمد اختاره تكبير ابن مسعود وذكر مثله وفي الحقيقه ورد التكبير وتر. في روايات أخرى ااا وهو قول مالك وشفعي الشفع قول أحمد وأبو حنيفة والوطر مالك وشفعي وتر يعني عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد هذا ورد وهذا ورد وابن حجر يقول الزيادة في تكبرات العيد لا أصل لها يعني inflammatory كل الزيادات في تكبرات العيد لا أصل لها ولكن في الحقيقة ان الأمر لم يرد به سنة معينة عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيجوز الزيادة عليها يجوز الزيادة عليها ولكن الأفضل هو الاقتصار على سنة الصحابة يعني ورط عن ابن مسعود أنه كان يفعلها الزيادة يقول ابن حجر أنه لا أصل له يعني الكلام ابن حجر عشان في بعض الناس بيتشنج عندما يسمع هذا التكبير وكأنك انت المبتدع والله في ناس بيطرى ان كل حاجة يعملها السلفيين بدعه. حتى لو هي السنة ويتعصد ضدها ولا يعطي لنفسه برهة من الزمن أن ينظر لأقوال أهل العلم ويدقق في المسألة حتى لو بعض العلماء نقل الشيخ سيد سابق عن, عن, عن بعض أهل العلم أنهم قالوا يجوز له أن يزيد في تكبرات العيد أن يزيد في الذكر وأنه زكر ولم يرد عن أحد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابها شيء معين وكانوا يزيدوا في التلبية كان عمر بن خطاب له زيادة في التلبية ولم ينكر فزيادة في تكبيرات الإحرام من باب المشروعات وليس من باب البدع فئة تكبيرات العيد ليست من باب البدع ولكن ولكن يعني الزيادة الأولى عدمها ولا الأولى فعلها لأقول عدمها، طب أنا لما أتمسك بالأولى يبقى انا مزموم فلا هو, انت بقى لا هو مصر على أنه إنا وجدنا أبانا على أمان وإنا على أثرين مختلفين إحنا طول عمرنا بنقول هذا الذكر تيجي برضو في التراويح، بين التراويح قوله والله هو أحد تقولهم يا إخوانا هذا الذكر لم يرد، هو ذكر وقرآن يستدلك بإيه؟ بفضل قوله والله هو أحد محدش ينكر فضل قوله والله هو أحد، ولكن اه انا انا بانكر وضعها في هذا المكان يا عم خلص الطرور هو عد اقرأ قوله والله واحد عشرين مرة محدش حاولك عادي هذا من الذكر انما هو يقولك عشان ما ننساش يعني ما ينساش عدة اربعة عدد ايه ده هم اربعة اربعة يعني ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين يعني مش بيصالي 36 ركعة على حاجة زي بتوع الحرم او قول المان مالك ولا غيره ده هم أربع ركعة أربع أتنات يعني مش, مش محتاجة عادة فيش حد بتلغبط ولو اطلغبط يبقى بالزيادة يعني ها؟ لا ما فيهش انكار لأنه هو خد بشيء مفضول وانت خدت بشيء فاضل بس هو امتى, إمتى تنكر لو بيدعا زي تخلل التراويح بأذكار كل الله دي دفاع انكار ده ذكر موظف ولا يجوز وضع الذكر الموظف في غير محل ان لم يرد هذا الذكر انما التكبيرات العيد تكبيرات العيد اللي هي بعد الصلوات ورد عن الصحابه ذلك ان هو كده لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء يعني ايه ترد ان الامر فيها وسائل باي صيغه مش تكبير الجماعي تكبير الجماعي قصدك بقى تكبير جماعي فيه خلاف والرائج ان هو لم يرد فيه نهي وفي حديث ابن عمر ابو هريره كان ابن عمر وابراهيم يخرجان الى السوق في ايام العشق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما هل هذا يفهم منه انه يكبر الناس بتكبيرهما يعني مع تكبيرهما ولا بتكبيرهما يعني ينشطهم في التكبير ولا تحتمل الاثنين تحتمل هذا وتحمل هذا انما ما فيش منع من التكبير الجماعي فيها وهذا ليس من تكبيرات الصوفيه ولا من افعال الصوفيه ولا من الذكر بعد الصلاة الذي يفعلوها ان هو يقول قل سبحان الله وهكذا والأمر فيها واسع يعني نعم لا يغنيش عن ختم الصلاة تكبر وعدم تكبر ترتي لا بأس بقوله لغيره تقبل الله مننا ومنكم أو منك نص عليه قال لا بأس به يرويه أهل الشام على ليه بيقول لا بأس؟ لا عشان اه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بيقول لا باس بيرد على واحد يقول هو ما وردش يبقى بدعه فهو بيقول لا لا باس طب استدل بان هو لا باس بيقول ايه يرويها اهل الشام عن ابي امامه ووائل ابن الاصم شوف بقى الفقه انك انت لما تستدل ما النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا الصحابه يبقى في ساعه طب لا فعله النبي ولا فعله الصحابه ولا فعله التابعين واخترعوه في القرن الرابع ولا الخامس لما ظهرت والصوفيه تيجي انت تقول لا باس قال لا امال هي لما باس لا باس ما عملوهاش ليه في, في الزمن السابق وتركوها واجماعوا على تركها اه فقوله الله منك ورد عن بعض اهل الشاء عن ابي امامه وائل قال الشيخ تقي في الافتضاء لا انا عندي وائل ابن الاصقع كله عنده ثرى أنا فاكر واثلة إلا أنا, أنا عارفه من من بس مش نرجحها نرجحها نرجح ون... قال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء الاقتضاء اللي هو اكتب ايه؟ الاقتضاء السرطة المستقيم فأما قصد الرجل مسجد بلدي يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه مسألة زوتها في الكتاب اسمها مسألة التعريف المسألة دي تأتي في أُّ يوم عرفة الإخ يذهب في المسجد من بعد صلات الظهر يجلس في المسجد إلى المغرب وهذه يسمونها التعريف فالشيخ الإسلام التي يقول من الرجل إلى مسجد بلده يوم عرفة لدعاء والذكر هذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه فيه خلاق من أهل الآخرين ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفه ومالك وغيرهم ومن كريهه قال هو من البدع ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة طب يعني هو عايز يقول إيه إن الصحابة لما يفعلوا شيء ده بيخرجها من البدع من البدع فعل الصحابة يدل على انه ليس ببدعه ف فقه انت مفيد ليك انت تقرا سنن الاثار التي وردت عن الصحابة زي مصنف ابن ابي شيبه ومصنف عبد الرزاق الاثار اللي وردت في كتاب الاوسط لابن المنذر كل ده تقرا فيه عشان تعلم ما هو ماذا كان يفعل الصحابه فعل الصحابه يقول لك لولا ابن عباس فعله كان بدعه وفعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي عليها ولم ينكر عليه وما يفعل في عهد الخلفاء الرشيدين من غير انكار لا يكون بيدعاه لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد لكلام شيخ الإسلام تيمية يقول إحنا لغاتنا وأفنه إن هو يروح المسجد في عشية عرفة عشان الله عز وجل ينزل في عشية عرفة يستجيب الدعاء يذكر ويدعه الزيادة عليها بقى ك رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره ما هو يفعل ذلك في المساجد مكروه ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر لا ما لا. لا يقصده لا يقصد الدرس الشيخ الإسلامية يمنع أنواع الخطب فيه بيقول قبلها بمناسبه العشر الاوائل من ذو الحجه يقول اذكار وينبه الناس ان بكره غدا يوم عرفه وفض يوم عرفه ده ماشي في نفس اليوم اا لا باب صلاه الكسوف وهي سنه مؤكده لفعل صلى الله عليه وسلم امره مين غير خطبه لانه صلى الله عليه وسلم امر بالناس امر بالصلاه دون الخطبه ده صحيح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها انهم كان يخطو ورد حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ااا الشمس قال ان الشمس ان الشمس والقمر ايتايت ايه من ايات الله عز وجل فلا ينكسفان لموت احد ولا لحياه وقال الشافعي يخطب لا ولا راجع وفي حديث, لابن عباس وفي حديث ابن عباس حديث عائشه ذكروا في حديث ثاني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف انصرف يعني لما انجلت الشمس وخطب الناس هنا أمر بصلاة دون الخطبة يعني أمر بصلاة الكسوف ولم يأمر بالخطبة انما فعل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعياته ووقتها من ابتداء الكسوف إلى هذه دلوقتي الكسوف كسوف الشمس او خسوف القمر لاتنين يعني العلماء الجمهور العلم بيسوي بينهم الكسوف الخسوف وبيقولوا ده ليه نفس الصلاة إلا ان بعض العلماء كالإمام مالك قال لا في الشمس دون القمر يصلى في الشمس دون الصلاة في القمر خصوف القمر يعني والراجح نوية جزف خصوف الشمس هو القمر الظاهرة الفلكية دي عبارة عن ظل الشمس لما الشمس تقف يقف تقف الأرض بين الشمس والقمر يخسف الايه؟ القمر ولما القمر يقف بين الشمس والأرض تنكسف الشمس ظل زل زل القمر يعني القمر مر علينا في ظل القمر المش... ال... ال... هذه الم... المسائل الفلكية منضبطة عند... عند أهل الفلك يعني زبطنها باليوم وبالساعة وبالدقيقة كمان يقول لك هتبدأ ال... الكسوف في الحتة الفلانية من الساعة كذا للساعة كذا فأئمة المساجد يتابع هذه الأخبار وينبه الناس عليها عشان تحيا هذه السنة يعني. ويبقى معها وضبط الساعة بتاعته بحيث هو أول ما تنجلي الساعة لما الساعة يعتبرها إنها إيه من الأخبار يعني تخبره بانجلاء الوقت فأول ما يخبر بانجلاء الوقت ينهي الصلاة هنا بيقول بقى وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي أو حتى ينجلي لا تقضى إن فاتت لفوات محلها وهي صفتها بقى ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتح وصورة طويلة ثم يركع طويلة ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وصورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشاهد ويسلم يبقى زيادة عن الصلاة العادية الركوع الثاني الركوع التاني, الركوع التاني باللي قبله انه هو هيركع وعنين يمير الفتحة صورة ان يركع كنت، ده الزيادة، وعليه كامل الصورة زيّه، مهي الدليل على ذلك، حديث جابر، في حديث متفق عليه كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلّى بأصحابه، فأطار القيام، حتى جعلوا يخرون، خرون من طول القيام ثم ركع فأطار، ثم رفع فأطار، ثم ركع فأطار، ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات أربع ركعات يعني ركوع في, في ركعتين عن عائشة خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة الصلاة جامعة ولا الصلاة جامعة الصلاة هي تمشي الاثنين تمشي الاثنين الصلاة جميع بس الأفضل الصلاة جميع لا لا يجوز لا يقول الصلاة جميعا ولا يقول شيء لأن حديث جابر حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة فلم يكن فيها نداء ولا شيء يعني نداء يعني الأذان ولا شيء يعني ولا خلص صلاة جماعة يكبر الإمام ويقول الله هو. انما ورد هنا في صلاة الكصوف من صلاة جماعة آه مسألة صلاة ال... إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد ورد حديث روها بداود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم اجتمع العيد مع بعد بعدما صلى العيد قال من صلى معنا ف فإن أن يصل أن يجمع معنى فليجمع وإن لمجمعه وإن لمجمعه حديث ذا اختلف أهل العلم في تضعيفه صحاشك الألباني حديث صحيح يعني ولكن هذه مسألة انفرض بها الإمام أحمد عن دقية العلماء فهي من مفرضات احمد فقط انفرض بها بأنه ينفع بقيت العلماء بيقولوا ما ينفعش مذاهب الثلاثة الأخرى قالوا لا يجوز له أن يجمع بضعف الحديث ويقولوا لا ليصلي العيد لابد أن يصلي الجمعة شفتوا ماذا سهل إزاي العجب الراجح هو قول الحنبلة ولكن الخلاف اللي فيها يخوفك يعني الخلاف اللي فيها فضعيف الحديث يخوفك والجمهور على خلاف الكلام ده فالأولى أنه هو يقوم ويصلي العيد يصلي العيد ويقوم يصلي الجمعة آه هذا هو الأولى لأنه هو عشان خطر مسألة تسيب صلاة الجمعة ومسألة بهذه الشدة في الخلاف ولم يرد فيها إلا نص واحد صحيح ومختلف صحته وكثير من أهل العلم يضعفون هذا الحديث زي الحنبلة زي الحنفية والشافعية والملكية طبعا الحنفية والشافعية والملكية اكثر أقل علماء هم الحنبلة يعني أقل علماء في العدد هم الحنبلة الشافعية كان هناك دول كثيرة تتبناها الحنابلة يعني اقتصر جزء على الحنابلة على الجزيرة العربيه وايه وشمال الجزيره العربيه والعراق العراق والشام والجزيره العربيه ده كانت الحنابل لم يخرجوا لمصر ولا المغرب انما كان مصر والمغرب كلهم مالكيه وبعدين قلبه او الشافعيه اتجهت الشرق اللي هو من بعد العراق وانت طالع كده اللي هو الهند والصين كان كل دول حنفيه وروسيا جنوب روسيا كل دول كانوا حنفيه لغايه ما جت الدوله العثمانيه وعملت المذهب الحنفي على الكل طبعا معليش السعوديه طه هتشي لان كان فيها المذهب الوهابي كان قوي جدا ما كانش حد ضرك اليوم هو احنا عايزين احنا خلاص المذهب الحنبلي بقى المذهب الحنبلي فكان الدوله حتى غيروا قراءات الناس الدولة العثمانية غيرت القراءات كانت مصر بتقرأ بوارش وكانت مغرب كله بيقرأ بوارش غيروها خلوها حفظ لغاية دلات المغرب بيقرأ بوارش وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركعات فلا بأس بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات او أربع فلا بأس أربع ركعات في الركعة بحديث ابن عباس أن النبي صلى في كسوف كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات او خمس ثلاث بأس بقول أبي ابن كعب كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بها فقرأ بصورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ بصورة من الطول وركع خمس ركعات سجد نتائين هذا كسفت الشمس أوه. لا كسفت وما بعد الأول سنة وما بعد الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة هنا بقى مسألة مهمة نحب نفصلها شوي هو دلوقتي قال إيه ممكن تصلي خمس ركعات في في, في, في, في في الركعة لوحدة ولكن الأفضل ركوعين لأن هذا هو ده اللي ثبت والباقي انفرض به الإمام مسلم وبعض أهل العلم يشزز روافي زي شيخ الألباني ولكن الرجع صحيحة ولكن لما بيختلف حديث متفق عليه مع مسلم بيقدم المتفق عليه لأن هي مسألة هل تعدد الكسوف حتى تتعدد الرواية ولا هو كسوف واحد فاللي قال كسوف واحد خذ برواية المتفق عليه وشزز الباقي لأنه ممكن يبقى صحيح بس شاذ صح لأن الشاز معناه رواية الثقة لمن هو اوثق منه فهو كان لوحده يعني أنت بدون غيره هيبقى صحيح أما لما أنت عرفت أن فيه واحد اوثق منه فردت ردت هذه الرواية لأنها شازة وقبلت الأخرى ده اللي عمل الشيك الألباني قابل المتفق عليها وترك الباقي طب ما بعد المقوع الأول ثنة يعني واحد دخل المسجد وبعدين أدرك الركوع الثاني في الكسوف يعيد ركعة ولا لا هنا الحنبلة قاله يعيد لأنه روية من غير وجه بأسنيد الحسان من حديث سامرة والنعمان بن بشير وعبد الله ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كل ركعة بركوع ده ضعيف ولكن هو استدل بإيه استدل بإنه هو سنة وإدرك السنة فيها دزائد يعني ركعة خلصت من الأول. ركع ركوع الأول فلما ركعة ركوع الأول وتكبر ورفع ركعة كده خلصت ولكن الراجح أن ده ركوع من ضمن الركعات المعتدد فيها في الركعة فإدراكه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ويصح أن يصليها كالنافلة ممكن يصليها ركعتين بدون إيه؟ ركوع زائد فيها آه الراجح نوع يدرك لو أدرك الركوع يدرك الركعة يعني هو العبرة بأنه المؤلف قال إيه؟ أو الحنابلة قاله أنه فات الركوع الأول وده اللي يدرك به الصلاة وخلاص فاته مش هترجع تاني ولكن راجح أنه ده من ضمن الركوعات كمان أطال الركوع واحد بيركع قال سبحانه ربي العظيم وقام اللي ما أدركوش ما أدركوش طب واحد قال سبحانه ربي العظيم وقاعد يدعي ربع ساعة كل اللي حيجي يدركها مع أن كل اللي قاله ده مستحب والواجب خلص من زمان الفرض اللي عليه اللي هو الطمأنينة والذكر الواجب عند الحنبلة اللي هو سبحانه رب العظيم انتهى والبقي مستحب فما بل ركوع الواحد عن الركوعين زي بعض يعني ان ده ركوع وده ركوع يصح ان يصليها كأنها فلاة يعني ممكن يلغي الركوعات خالص وخليها ركعتين بس كأنها فلاة الامام لو حد فيك امام مسجد هو مخير من فعل ده وده ولكن لو زود ما يزودش اكثر من ركوع حتى عشان لا يرخد الناس لان بعد كل ركوع هاي ايه بفتحة اه بتقرا اول عمران اللي ورد في النص الحديث لو بقرا اول عمران يقرأ ممكن يقرأ ينفع هيجيبها زي زمان لا زينا في العادي ولا تصلي وقت نهي يعني لعموم احاديث النهي لو فرضنا ان بعد العصر وقت نهي وكسوف وقت العصر هل يصلى ولا لا لا يعود في المسجد يدعو الله عز وجل ويستغفر الله ويذكر الله قول قلق تادا إن كسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما فسألت عن ذلك عطاء قال هكذا كانوا يسمعون رواه الأثرة الشيخ ابن البول لم أخف عليه ولكن أخرجه هو عبد الرزاق في المصنف ثاني لما يجي في وقت ناهي هيصلي الزايدة نفلة ونفعش تصلي في وقت ناهي فيعمل يبقى يقفون يدعون الناس تخش المسجد وتقعد تدعي وتستغفر وتذكر الله عز وجل ها؟ الركعة تدرك بالرخور أقل شيء صلاته لسه استقار. نعم لا ما يعدش بقى لو انتهت الصلاة قبل الانجلاء يعودوا في المسجد ما يطلعوش ويعودوا يذكروا الله صلاة الاستسقاء هي سنة عزيزين نخلص بقى صلاة الاستسقاء سرعة قال عبد الله بن زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراء صلاة الاستسقاء على ثلاث أنواع منها الدعاء ده أول نوع من أنواع صلاة الاستسقاء كما في حديث مسلم أنه عن أنس أنه واحد دخل, النبي وسلم دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو لنا فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فنزل الغيسة ده نوع من أنواع صلاة للسقاء أو تاني حاجة الصلاة اللي هي دي الأولين كانت الدعاء دي الصلاة بقى ليها صلاة للسقاء اللي احنا حنشرحها النوع التالت اللي هو الدعاء بعد الصلاة انه بعد ما يخلص يرفع ده ويستدعي منفردا يعني وقتها وصفتها وأحكمها كصلاة العيد بالضبط زي صلاة كأنه يصلي صلاة العيد بالضبط قول ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين حديث حسن Aizu? اشهد ان لا اله الا الله اللي بيتشهد اللي يكون شيء او وحده محمد الرسول الله محمد الرسول حي الله. الله حي على الصلاه حي على الصلاه La وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رب بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاسسقاء يكبرون فيها سبعاً وخمساً وضعيفاً رؤى الشفعي وعن ابن عباس نحوى وزد فيه وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغشية وقالت عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدى حاجب الشمس يعني في وقت الضحية وذكر ابن عبد البر أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء يعني الظهر وفي المغن لا تفعل وقت ناهي بلا خلاف والراجع هنا وقت في صلاة العيد بعد صلاة الضحى او في وقت صلاة الضحى وتصلى كصلاة العيد وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج والخروج من المظالك لأن المعاصي سبب القحت والتقوى سبب البركات قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ويتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس زينة لأنه يوم مستكان وخشوع. هنا الحنبل بدأ يستدل بشيء اللي هو إيه الاحرام الاستدلال بالاحرام الا تطيب ولا يتنظف له ولا يتطيب لان التطيب ترفه ده من الترف فمن اجل ذلك حر ما في الاحرام لان الإنسان بيضحي بيضحي لله عز وجل بالاحرام ويخرج لله عز وجل ويكون خاشعا متواضعا وده في نوع من الايه من زينه النفس وشهوة النفس طيب فبيقول يقطع شهواته ويقطع نفسه ويقطع إرادة النفس في ذلك فلا يتطير ولا يلبس الزينة لأنه يوم استكان وخشوع ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا بقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم متذللا متواضعا متخشعا متضرعا متذللا التذلل اللي هو إيه آآ مبتذل في الثياب ليس فيه فخر في الثوب لا متذلل لا بالثياب بسيطة. متواضع بين إخوانه لا ركب مركب عالي ركوبة غالية ولا شيء لا متذلل يمشي بأبسط الأشياء ويسير مع إخوانه ويمكن يخرج في آخر الصفوف وآخر الأشياء متخشع في خشوع لا يتكلم ولا يعني يكون فيه استكانة وخشوة متضرع لله مترسل في مشيته مستكين ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع للإجابة يعني الإمام هيخرج يبقى الإمام هو الذي يقيم هذه الصلاة يخرج أو من ينوب مقام الإمام يعني يخرج في هذه الهيئة متواضع متخشع مش صالح مش رايح يصلي صلاه العيد او صلاه الاستسقاء في موكب لا يخرج ماشيا على قدمي ولا يخرج يخرج متبذلا يخرج كهيئه بسيطه لله عز وجل ويخرج معه اهل الدين والصلاح والشيوخ ويباح خروج الاطفال والعجائز والبهاء ولا يستحب لانه لم ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم وروى الطبراني في معجمه باسناد عن الزهري ان سليمان عليه السلام خرج هو واصحابه يستسقون فراى نمله قائمة رافعه اقطرافه قوائمها تستسقي قال لاصحابه لاصحابه ارجعوا فقد سقيتم بدعوه غيركم طبعا دا ضعيف دا ضعيف اه يعني وجد سليمان وجد نمله على ظهرها رافعه قوائمها فقال كفيتم بدعوة غيركم لا أصلي أنا, أنا, أنا بضحك ليه كان في بعض المشايخ أو الشيوخ يعني الصوفية كان بيخطط مرة وبيدعي وبعدين هاج ليه قال إيه وجدت دبانة ترفع قوائمها الأربع وتدعو فقال فالظهر هو يعني يتأثر بهذا الحديث التعسل الإمام طبعاً ده الوش الله مستوى وعن أبي هريرة خرج نبيه من الأنبياء يستسقي إلى آخر الحديث يعني. ولكن العلماء قالوا ليه يخرج العجائز والأطفال والبهائم قالوا يخرج الإمام ومعه البهائم لأن البهائم تشفع له عند الله يعني شوف الذنوب يخرج متخشع وذليل وقال أنا حاقد البهائم دي تشفاع لي عند الله لنها أفضل مني لأن الله عز وجل حينما ينظر إلى البهائم يرحمهم بنزول القطر لولا البهائم يمنع الناس القطر في المعاصي والذنوب يعني فهو يقصد بذلك ويخرج مع الأطفال لأن الأطفال لم يفعلوا خلاص والعجائز والبهائم من أجل هذا المعنى هو يخرج متذللا وأنه يأخذ البهائم شفعاء إلى له عند الله عز وجل لينزل القبر والتوسل بالصالحين بتقديمهم يدعون ويؤمن الناس على دعائهم بفعل عمر بن عباس ومعاوية بيزيد بن أسود بن واستسقى به الضحاق بن قيس مرة أخرى حديث حسن بس هنا الحنابله قالوا التوسل بالصالحين والوالافضل هو التوسل بدعاء الصالحين لان هنا هتبقى في مشكلة عقديه ان التوسل بزوات الصالحين ولا بدعاء الصالحين والتوسل بالزوات لا يصح انما يصح التوسل بالدعاء بدعاء الصالحين لان كل اللي خرج دعوه طيب في دليل على ان هو هنا التوسل بالدعاء لان لو التوسل بالصالحين لكان عمر توسل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان في المدينة هو اولى بالتمثل به, به. والصحابي نعم. في فيصل ثم يخطب خطبة واحدة لأنه لم ينقل صلى الله, صلى الله عليه وسلم يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد وإحنا قلنا أصل خطبة العيد التكبير فيها ضعيف صمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصنع في العيد وإحنا قلنا أنه لم يرد في العيد ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به قال الشعبي خرج عمل يستسقي فلم يزد على الاستغفار قالوا ما رأيناك استسقيت قال لقد طلبت الغيثة بمجاديح السماء مجاديح مجدح اللي هي المكنسة يعني, يعني التي تأتي بالمطر الذي يستنزل به المطر قال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ندرارا وقوله تعالى واستغفروا ربكم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويرفعوا يديه وظهورهما نحو السماء يعني يرفع إيدي كده الظهور نحو السماء من شدة الرافع لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعاية إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء دورت نص صحيح فيها ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم الأفضل أنه ينتقي من السنة لدعم أثورة ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا اللهم انا انك امرتنا بدعائك ووعدت ووعتنا باجابتك وقد دعناك كما امرتنا فاستجب لنا كما دعوتنا ويحول الى الناس ظهرة ويستقبل القبلة يدعو ثم حول حول الى الناس ظهرة ويستقبل القبلة ثم حول رداءه ثم يحول رداءه فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن يقلبه يخلي اليمين شمال والشمال يمين لقول عبد الله بن زيد رأيته النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة قال ثم تحول إلى القبلة وجعل حول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه ظهر لبطن يعني جعل البطن بتاعه إلى الخالق وال... لا مش لقدان يقلبه خلي ظهره خلي الخياطة بطن اه اه العبايه يقلبها يخليها من شمال والشمال يمين وبطن لظهر زي الحديث اهوت الناس وما لبطن ليه بقى اه حتى ينزعونه مع في بهم يروحوا بيه والحكمه من ذلك كما قال العلماء ان تحول هو هنا قال للتفاؤل لتحول الحال ولكن المساله اعمق من ذلك إن الإنسان لما يحول رداؤه ده كأنه يظهر غفلته ويعترف بأنه غافل لأن دي صفة الغافلية لما تطلع من يوم الصف الشغلي جدا أو تيجي المسجد وانترقوا لابس الأميس بالمتشال جرباء بالمتشال جيبوا جوه يعني طبعا أنت كلما تسلم على حدها حيضحك حيبتسم في وجهها بس توصف بالغفلة حتى يعني لم ينتبه إلى ثيابة فهو في الخطبة الجمعة وخطبة الاستسقاء يغيرها ويذهب إلى بيته بنفس الصور الناس كلها ماشية كده فده ده نوع من التفلل ونوع من الخضوع والتوبة والاعتذار إلى الله عز وجل والاعترف في الغفلة كل ده أسباب من الأسباب لأن الإنسان لو ما اعترفش بذنبه وغفلته لن يتوب أبدا ولو تب لن يقبل الله عز وجل توبته أن الله عز وجل يقبل من, الإيه؟ من المذنبين النادمين ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابه ثيابهم فانثقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا يعيد مره ثانيه في حديث ان اصبغ استسقى النيل بمصر 25 مره متواليه وحضر ابن وهبه بن قاسم وجمع هذا الموضوع ويسن الوقوف في اول المطر ده اخر عشان نصلي يسن الوقوف في اول المطر والوضوء والانتثار منه واخراج رحله وثيابه ليصيبها في ذلك حديث اي ضعيف او حديث ضعيف يعني انما ورد في على النبي صلى الله عليه وسلم احاديث صحيحه وينكفر المطر حتى خيف منه سنه ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام يعني مواضع الجبال يعني والضراب التلال المنخفضه وبطون الاوديه ومنابت الشجر الرحل يعني متاعه الرحل اللي هو الفردعه اللي بيقعد عليها في فيها او الخيمه بتاعته او الحاجات بتصيب صب اللي هي داخل راحله وصبها المطريات ويسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم بنوع كذا يحرم أن يقول مطرنا بنوع كذا النوع اللي هو النجم سموها دلوقتي النوى النوى اه النوة. النوة دي معناها ان في فصول في السنة وفي اوقات في السنه بتاتي النجوم في اوضاع معينه بتعمل مدّ وجذر في, في البحر وتهييج الرياح والأمطار فيقولك مثلاً في من اليوم دا إلى اليوم دا أمطار شديدة أمطار شديدة نقول إيه مطرنا بفضل الله وبرحمته ولا نقول يحرم علينا نقول مطرنا بنوء كذا يعني النوء هو الذي أتى إلينا بالمطر إنما نقول إيه مطرنا في نوء كذا في النوء في ظرف يعني في وقت النوء في وقت النوة سموها في اسكندريا والسرحل نوى يعني امر شديد وذكر في ذلك حديث هتاخذوها ان شاء الله في كتاب الحديث وهنا اكتفي بهذا القدر الحمد لله